أما بعد فإن من أهم الأمور التي ينبغي بيانها لعموم المسلمين ولطلاب العلم بخاصه ما يتعلق بمناهج السلف العلمية والعملية في الاعتقاد والأحكام وربما يقول قائل وهل مناهج السلف خافية أو لماذا التركيز على مناهج السلف في هذا الوقت؟ فأقول إن الموجب للحديث عن مناهج السلف في هذا العصر امور كثيرة اولها ما دخل على قلوب كثير من المسلمين واعمالهم ومفاهيمهم وافكارهم ومعارفهم من افكار وافده شككتهم في اصول دينهم وفي مناهج السلف وفي سبيل المؤمنين ثم ما طرأ على كثير من المسلمين من الخلل في أصول تلقي الدين وتلقي العلم الشرعي، كان المسلمون منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقت قريب يستمدون الدين عن أهله عن القدوة، وما كان أحد من الناس يخالف هذه البداهية. كانت الامه ترجع إلى الراسخين في العلم إلى أهل الذكر كما قال الله عز وجل لكن في الاونه الأخيرة، ولكثره مصادر التلقي غير النقيه ولهيمنه البدع على قلوب الناس واعمالهم ولكثره الأهواء والافتراق ولشيوع المذاهب الهدامه بين كثير من المسلمين اختل هذا الاصل فصار الناس لا يدرون ولا يفهمون وربما يجهلون عمن ياخذون الدين كما أن, صار كما أن كثيرا من ابناء المسلمين صار عندهم شيء من الاستقلاليه في التلقي ومن التعالم والتعالي فبمجرد ما يكون او بمجرد ما يحصل الواحد منهم القليل من العلم يظن أنه بذلك استغنى عن العلماء، فيستقل فلا ياخذ عن القدوه وإلا فالقدوه موجود بحمد الله ولا يزال وجود القدوه في المسلمين إلى أن تقوم الساعة، لأن الله تكفل بذلك كما سيأتي فيما بعد. ثم أن هذا الهجوم الإعلامي الشرس على المسلمين بإلزامهم بالمعلومة غير النقية. وبإدخالها على اذهان المسلمين بكل وسيلة معلنة وخفية جعل الناس تختل عندهم المناهج وعوداً على بدء ما كان مسلم قبل مدة يسيرة يظن أنه ممكن أن يتلقى الدين عن غير أهله فكان حتى المبتدع والفاجر والفاسق والمعرض يعترف بأن الدين إنما يؤخذ عن القدوة حتى ولو لم يأخذه ولو صرفه هواه اما الان فوجد من المتدينين من يزعم أنه يستغني عن القدوة، وجد من دعات الضلاله الذين يرفعون رأي رايه الإسلام بزعمهم بل ويدعون رايه السنه من يحجبون ابناء المسلمين عن القدوة، عن العالم الراسخ بدعاوى كثيرة وربما التبس هذا الأمر ايضا على دعاه من خيار الدعاه وعلى طلاب العلم على بعض من ينتسبون للعلم ربما ذهلوا عن هذه الحقيقة، فصرفوا من حيث قصدوا او لم يقصدوا صرف الناس عن علماء بدعاوى وشبهات إذن فنحتاج الى ان نذكر عموم المسلمين وطلاب العلم بخاصه بمناهج الدين المتمثله بمناهج السن نذكرهم فيها جمله وتفصيلا ومن هنا كان من ما اقترحه الأخوة القائمين على هذه الدورة جزاهم الله خيرا الحديث عن منهج السلف في تقرير العقيدة ونشرها والرد على المخالفين وهذا موضوع جيد والناس بحاجة إليه وقبل أن أبدأ بهذا المنهج أشير إلى بعض الأصول المرتكزات والمسلمات التي ينبغي أن تفهم قبل أن نعرف بعض القواعد في منهج السلف في تقرير العقيدة والدفاع عنها. ثم اني سأله في هذا الحديث الإجاز لأن الحديث سيتركز على القواعد وعلى المناهج دون الدخول في التفصيلات والأمثلة والأدلة لأن ذلك يد يستدعي محاضرات طويلة لكن. لعلي اوجز بالاكتِصار على أهم هذه الأصول بقواعدها العامة مع الإشارة إلى الأمثلة التوضيحية عند الحاجة أصول مرتكزات تتعلق بمنهج السلف عموماً من هذه الأصول أولاً لا بد لكل مسلم أن يؤمن ضروره ضروره بأن الله عز وجل أكمل هذا الدين فالدين بجملته وتفصيلاته ليس بحاجة إلى أن يستمد من مصادر اخرى ولا يحتاج إلى اجتهادات البشر في أصوله وقواعده وأدله، وإن يحتاج الى جهود البشر في البشر ففي مجال الاجتهاديات، مجال الأحكام والاستنباط. أما ما يتعلق بالأصول والمناهج، ما يتعلق بالعقيدة بالق... والقواعد، فهي أمور مقررة توقيفية اكمل الله بها هذا الدين. الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمنذ ذلك اليوم الذي أعلن الله فيه هذا الأصل تقرر قطعا أن الناس ليس بحاجة الى ان يستمد الدين من غير الكتاب والسنه ثم يستلزم ذلك ان كمال الدين يعني صلاحيته لكل زمان ولكل, ولكل مكان ولكل بيئه ولكل مجتمع ولكل وضع من اوضاع البشر الى ان تقوم الساعه الوضع البدائي والوضع المدني الوضع البدائي والوضع الحضاري كله لا بد أن يكون هذا الدين اشتمل على المنهج الكامل في إصلاحه واستصلاحه، لئلا يدعي مدع بأننا بحاجة إلى نمط آخر وإلى أصول أخرى أو اجتهادات أخرى في قواعد الدين تختلف عن مناهج الأولين بدعوى أن أوضاع البشرية تغيرت وأن الناس تحضرت وأن المدنية هيمنت إلى اخره نقول إن الله عز وجل جعل هذا الدين هو الدين الخاتم. وجعل رساله النبي صلى الله عليه وسلم هي الرسالة الأخيرة وهذا بالضرورة يقتضي أن تكون صالحة لكل زمان ومكان كما أن الدين لا بد هذا الذي أكمله الله لا بد أن يشمل على العقائد والأحكام على الأدلة بتفصيلاتها وعلى القواعد التي ترجع إليها ملايين الجزيات إلى ما لا نهاية وعلى الأصول العلمية والعقدية المنهجية والجزئية ثم إن الدين اشتمل على العلم والعمل وعلى مناهج ذلك كل التي تؤدي إليه اشتمل على حتى الوسائل التي تخدم الدين التي تخدم الوسائل التي تخدم الدين أو التي يكون بها الاستمداد من الدين في أحوال البشر والنوازل للحياة الأمر الآخر في هذه الأصول المرتكزات إن لا بد أن نعلم يقينا أن هذا الدين لا بد أن يمثله سلوك بشر الدين ليس بمثاليات ولا نظريات إنما هو جاء لحل مشكلات البشر ولتسيير أمورهم وأوضاعهم على ما يرضي الله عز وجل إذا سلكوا هذا الدين فالدين يمثله سبيل المؤمنين الذي توعد الله من خالفه وجعل ذلك مشاقة للرسول صلى الله عليه وسلم قال سبحانه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير فجعل الله عز وجل الخروج عن مقتضى هذا الدين مشاقة للرسول صلى الله عليه وسلم وخروج على سبيل المؤمنين وجعل اتباع غير سبيل المؤمنين من الأمور الموجبة لغضب الله ومقته وعذابه وسبيل المؤمنين بالضرورة لا بد أن يكون هو السن لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف هؤلاء المؤمنين وصفه، سماهم الجماعة وسماهم الطائفة المنصورة وسماهم الفرقة الناجية وسماهم بالظاهرين وسماهم بأسماء كثيرة ثم انه وصف حالهم بوصف دقيق يكون هو الميزان عندما يختلف الناس أو عندما يتنازعون في المقصود به أصحاب هذا الوصف لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن سبيل المؤمن هو سبيل الجماعة ثم لما سُئل عن الجماعة قال النبي صلى الله عليه وسلم هم, على هم من كان على ما أنا عليه وأصحابي وهذا وصف حازم حاسم بين جلي، لأن ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام بين جلي مسطور محفوظ حفظه الله عز وجل في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم المنقولة عملا والمكتوبة والمصطورة والتي تكفل الله بحفظها إلى قيام الساعه لألا يحتاج محتاج باني قد لا أدري أو لا أعرف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فإذا الحجه بذلك قائمة والسنه بين يدينا بحمد الله ولذلك سماها النبي صلى الله عليه وسلم الواضحة الواضحة الجلية وسمَّاه أو وصفها بأن ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك كل جهه المناره في وسط الظلماء اذا كان الانسان يسير في ليل وليس امامه الا هذا الطريق المنار فانه اذا لا خالف يمينا وشمالا الى الظلمه فانه بذلك قصد الخروج عن مقتضى الواضحة كذلك السنه واضحه كالطريق المنار لا يزيغ عنها الا من تعمد الزيغ نسال الله العافيه ثم من هذه القواعد المهمه ان الله تكفل بحفظ الدين لأنه قد يقول قائل اختلفت علينا المناهج كثرت السبل كثرت دعاوى السنه ولم يعد الدين صافي نقول لا ليس الامر كذلك فان الله عز وجل تكف كما اكمل الدين فقد تكفل بحفظه وبقائه فقال عز وجل انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون مؤكدات مؤكدات قاطعة على أن هذا الدين سيحفظ ثم الخبر الصادق عن النبي صلى الله عليه وسلم المتواتر بأنه ستبقى طائفة من هذه الأمة ظاهرة لا تزال طائفة من امتي على الحق ظاهرين ظاهرين الظهور ظهور العيان ظهور الحجة ظهور القدوة ظهور العلم ظهور العمل ظهور المناهج وهذا أمر بدهي لابد أن يكون الظهور من كل وجه وإلا فمتى يكون وصف النبي صلى الله عليه وسلم على أتمام مع ان النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم وهو لا ينطق عن الهوى ثم فسر هذا الـ هذا الـ الأمر أي أمر الجماعة بتفسيرات أخرى قال لا يذرهم من خذلهم ولا من عادهم إلى أن تقوم الساعة وسماهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية وسماهم الجماعة وسماهم الصحابة رضي الله عنه بأسماء تدل على انهم أهل الحديث وأهل الأثر إلى أخرى هذه الصفات مجموعها توجب حتما ان السنه بينه واضحه لا يزغ عنها الا هالك وان الله عز وجل تكفل بحفظ الدين ومقتضيات الحفظ بقى طائفه تكون هي القدوه لان الدين كما قلت لا يكون مجرد مثاليات او نظريات فكما حفظ الله الدين بمصادره بالقران والسنه كذلك حفظ وضمن لنا العمل به وحفظ لنا وجود القدوة وضمنها الى قيام الساعه ويتمثل ذلك كما قلت ببقاء الطائفه الذين هم على الحق ظاهرين هم اهل السنه والجماعه اذن فالمنهج الذي عليه السلف في بيان تقرير العقيده ونشرها يتمثل بما يلي اولا من حيث الاستدلال لان الدين كما تعلمون كله والعقيده بخاصه يقوم على الوحي فالعقيده توقيفيه ما معنى توقيفيه يعني موقوفه على ما جاء عن الله تعالى وصح عن رسوله صلى الله عليه وسلم لان الدين لله وهو سبحانه الذي شرع الدين ولا تستطيع قوى البشر وعقولهم ان تقرر منهاجا تعبد الله فيه على ما يرضي الله عز وجل او منهاجا تعبد الله على الاحكام التي تسعد الناس جميعا في الدنيا والاخره لان ذلك راجع الى الله عز وجل وليس الى البشر ولذلك البشر كلما ارادوا ان يخرجوا قيد انمله عن مقتضى الدين في اي امر من الامور تخبطوا وتاهم البشر قد يجيدون امر, عقول أمر دنياهم بعقولهم لأن الله عز وجل جعل ذلك له لكن أمر الدين لا طاقة للعقول به ولذلك ما من أحد حكم عقله في الدين إلا ويأتي بالصبيانيات المضحكات ابدا ما أعرف احدا حاول أن يكحم عقله بالدين إلا ويقع بزلات عظام ومتاهات ومحارات يدخل فيها ولا يخرج منها إلا بتوبة فمن حيث الاستدلال اولا السلف يعتمدون في تقرير العقيدة على الوحي لا على غيره على الكتاب وما ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن العقيدة خبرية توقيفية تقوم على التسليم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم وثانيا يعتمد السلف في تقرير العقيدة على الصحيح الثابت فلا يعتمدون على الضعيف ولا على الموضوع ولا على الحكايات ولا على الكرامات ولا على الكشوف ولا على الوجد ولا على الذوق ولا على القليات ولا على الظنون ولا على العلوم الطبيعيه والمقاييس لأن هذه الأمور تتعلق بعالم الشهادة إما عالم الغيب والدين في أصوله وفي العقائد يعتمد على الغيب البحث والغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل نعم العقول البشرية قد تدرك العمومات لكن لا تدرك التفاصيل لا, لا تهتدي إلى ما يرضي الله عز وجل على جهة التوصيل والعمومات لا توصل إلى ما يريده الله عز وجل فيذلك أرسل الله الرسل وبعث النبيين لتقوم بهم حجة إذا السلف يقوم أساس ومنهجهم على الاعتماد على الصحيح الثابت ولذلك تميز منهج السلف بالعناية بالاسناد وهذا ما لم يوجد في اي جفرقة من الفرق التي خالفت السنه والجماعه كل الفرق التي خالفت السنه والجماعه لا تعنى بالاسناد وان عنيت فعلى مناهج مختله ولا تعنى الا عند ما تريد أو عندما تريد أن تستدل بدليل الاعتضاد لا للتأصيل فالسلف يقوم, دينهم يقوم الدين عندهم فيما يتعلق بالحديث على الاسناد والرواية أما انهاء القرآن فقد تكفل الله بحفظه ثالثا قد يستدل السلف بعد القرآن والسنة الثابت من السنة قد يستدلون بل أقول قد يحشدون الادله والآثار الضعيفة لا للاستدلال لكن للاعتضاد ليس عند السلف شيء من الاعتقاد إلا ويعتمد على دليل صحيح ثابت أو على الاجماع والاجماع لا يقوم إلا على دليل هذه قاعدة لا تتخلف ويجب أن يؤكدها طلاب العلم لحماية العقيدة من تخريب المخربين وهي أند العقيدة كلها بل الدين كله لا يعتمد إلا على الدليل الصحيح وليس عند السلف شيء من الدين يعتمد على غير الدليل الشرعي الصحيح وقد يشكل على بعض الناس ولذلك اردت هذه الفقرة قد يشكل على بعض الناس أن السلف في كتب السنة خاصة كتب الآثار وبعض المسانيد وبعض السنن ما عدا الصحاح قد يورد بعضهم الأدلة الضعيفة ويحشد الآثار الضعيفة فيظن بعض الناس أن هذا الاستدلال هذا ليس الاستدلال هذا لعرض الدليل الأصلي فما من قضية من قضايا الدين ولا أصل من أصول الدين إلا وله دليل صحيح من الكتاب والسنة أو من الإجماع الذي يعتمد على الكتاب والسنة أو من القواعد التي استمدت من مجموعة من الأدلة أو من دليل كل الدين كل ما قرره السلف من أصول الاعتقاد لا بد أن يستند على دليل صحيح ثابت واستدلالهم بعد ذلك بال بالدلائل الضعيفة وبالروايات والأثار وبالأحلام أحياناً والمنامات وبالقصص احيانا كل ذلك من باب عرض الدليل لا من باب الاستدلال استقلالا فيجب يجب ان تنبه طلاب العلم هذه المساله لاني ارى بعض دعاه الفتنه بداوا يظهرون هذه القضيه ويقولون السلف يحشدون في كتبهم وفي كتب السنن والاثار والمصنفات شيئا كثيرا من الادله الضعيفه والاسانيد الضعيفه اقول ليس ذلك للاستدلال إنما للاعتضاد من باب حشد يعني حشد الدلالات وتقويه الدليل الاصل ثم في منهج الاستدلال ايضا السلف قد يوظفون الدليل العقلي والفطري وهذا منهج القرآن في كلام الله عز وجل نجد الاستدلال العقلي قائم لكن ليس استقلالاً والله عز وجل استدلاله بالأدلة العقلية راجع إلى كمال الله عز وجل لا يعني ذلك أن البشر يستطيعون أن يسلكوا مسلك القرآن من كل وجه لأن الله عز وجل هو خالق العقول وهو الذي وضع من الأدلة والبراهين القرآنية ما يناسبها لكن من الأدلة القرآنية ما لا تطيقه العقول استقلالاً لأنه متعلق بكمال الاستدلال وذلك لا يكون إلا لله عز وجل لكن مع ذلك فإن السلف يوظفون الدليل العقلي والفطري لتأييد الوحي واستنباط الدلالة وتوجيه الأدلة ودلالاتها إذن الدليل العقلي عاضت والدليل الفطري عاضد لاصل له دليل من الكتاب والسنه ولذلك لا يوجد عند السلف قاعده في الشرع يعني في الدين او اصل من اصول الدين دليله العقل فقط ابدا لان الله عز وجل وفى في الوحي كل ما يحتاجه الناس في هذا الامر ويحتاج الى الاستدلال العقلي في باب يعني تبيين الدلالة الشرعية أو الدليل الشرعي أو توظيف العقل لتأييد الشرع وهذا لا, لا, لا حرج فيه والسلف كانوا يسلكونه يأتون بالدليل الشرعي ثم يعضدونه بالاستدلال من العقل والفطرة لتقوية الأمر في نفوس أو في قلوب الناس هذا من حيث الاستدلال لكن من حيث المنهج أي منهج العرض والبيان والتقرير والنشر نجد أن السلف لهم في ذلك قواعد ذهبية واضحة بينه لا لبس فيها ولا غموض أولها أنهم عند عرض العقيدة وأصول الدين يلتزمون ألفاظ الشرع ومصطلحاته لا تجد عند السلف مصطلحات كلامية في تقرير العقيدة ولا مصطلحات فلسفية ولا مصطلحات صوفية ولا مصطلحات باطنية ولا مصطلحات أدبية بل يلتزمون الفاظ الشرع ومصطلحات الشرع واذا اضطروا الى مواجهه المصطلحات المحدثة واجهوها بالفاظ عربيه بينه لها دلالات من الكتاب والسنه يعني قد يعبرون احيانا بتعبير موضح للقاعده لكن لا يخرجون عن, عن الكلام عن اللسان العربي المبين فقد يشرحون اصلا من الأصول الموجودة في القرآن السنة بكلام زائد عما في الكتاب والسنة لكن يلتزمون المعنى بألفاظه الدقيقة ولا يوقعون الناس في اللبس وفي المحارات لا المحارات اللغوية ولا المحارات العقلية ولا المحارات الفلسفيه يلتزمون ألفاظ الشرع ومصطلحاته ولذلك جاءت تقريراتهم للعقيدة متفقة في ألفاظها ومعانيها فلا نجد أحد من أمة السلف قديما وحديثا يخالف الآخر في تقرير أصول الدين وهذا بحمد الله من مقتضيات حفظ الدين أقول هذا وليس عندي شك وامر يقيني أن السلف لم يختلفوا منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا ولم يختلفوا إلى قيام الساعة في أصول الدين نعم اختلفوا في بعض الفرعيات التي تلحق بمسائل العقيده صح لكن ليست من أصول الدين من امور التي يسعى فيها الخلاف اختلفوا مثلا في رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المعراج هل هي عينيه او بصريه هل هي عينيه او قلبيه لكن اتفقوا على اصل مبدا الرؤيه اختلفوا في مسائل كثيره لا يتسع الوقت لامثلتها لكنها فرعيات تلحق بالعقيده صحيح لكن ادلتها غير واضحه فلذلك ليست هذه الامور من العقائد والسلف لم يلوموا او لم لا يلوم بعضهم بعضا في الخلاف فيها أما الأصول أصول الإيمان أركان الإسلام أصول الاعتقاد المتعلقة بالرؤية وبالشفاعة وبكلام الله عز وجل وبالصفات وب... فهي أصول واحدة لم يختلف عليها أحد من السلف منذ قديم الزمان إلى الآن ولم يختلفوا عليها إلى قيام الساعه وهذه مسألة بينة واضحة إذن سبب ذلك ال... الاعتصام بالكتاب والسنة حتى من ناحية الألفاظ والمعاني ولذلك لما وجد بعض الذين ندوا عن تعبيرات السلف ساضرب لهم امثله بعد قليل لما ندوا عن أسلوب السلف في التعبير عن العقيدة وقعوا في إشكالات وأوقع الناس في إشكالات كمن كتب عن عن الإسلام باسلوب أدبي تجد احيانا عنده تعبيرات باطنية قد لا يريدها عنده تعبيرات فلسفية قد لا يريدها تعبيرات أدبية مائعة قد لا يريدها لكنه لم يلتزم منهج السلف في التعبير عن العقيدة فوقع فيما وقع فيه من منهج أيضا السلف في العرض والبيان والتقرير والنشر أنهم يحرصون على الوضوح والبيان في التعبير عن العقيدة ويبتعدون كل الابتعاد عن الألفاظ البدعية, البدعية التي تدعها الناس والمصطلحات الفلسفية كما فعل ابن سينا وبالرشد وفرابي وإلى اخره الذين عبروا عن بعض مسائل العقيدة بمصطلحات فلسفية على مبدأهم الفاسد ايضا فوقعوا الناس في محارات وفي إشكالات وفي حيرة وبعيدا ايضا عن التعبيرات الكلامية المحيرة كما فعل الرازي والما تريد ومن سلك السبيلة فقد عبروا عن العقيدة بمصطلحات كلامية محيرة لا ليس لها وجه يُعقل ولذلك اختلفوا عليها هم حتى كان الرازي هو بنفسه يعبر عن شيء ثم يطرح عليه على, على تعبيره الاشكالات ثم يريد أن يجيب على هذه الاشكالات فيعجز ويعترف بعجزه خرج عن الجادة فما استطاع ولا أيضا السلف كانوا يستعملون التعبيرات الأدبية الفضفاضة المائعة التي وقع فيها أمثال سيد قطب رحمه الله عبر عن كثير من مسائل الاعتقاد بتعبير ادبي ميع العقيده واوقع من بعده في خلافات في فهم كلام في فهم الفاظه حتى صار الناس يختلفون احيانا في بعض الفاظه على اربع وخمسة مذاهب فهل هذا الحق الحق لا يختلف عليه والسبب في ذلك لجوءه إلى ما اعتاد عليه من الاسلوب الأدبي وربما لا يملك غير ذلك، لكن ليته لم يتعرض العقيدة. ومن هنا أحب أن ننبه إلى مسألة عمت بها البلوى في عصرنا وصارت مصدر فتنة لكثير من المسلمين وبخاصة المثقفين والناشئين من طلاب العلم، وهي أن تسلط كثير من غير المتخصصين على قضايا العقيدة وأصول الدين. تجد الطبيب الذي تعلم بعض العلم الشرعي مجرد ما تعلم بعض هذه العلوم. راح يحلل العقيدة من منظوره، فاختلطت مصطلحات الطب بمصطلحات العقيدة. تجد المهندس كذلك درس شيئا من العقيدة والعلوم الشرعية، ثم استقل بنفسه عن العلماء وعن الراسخين، فصار يفسر العقيدة بتفسيرات هندسية، فخلط المصطلحات الهندسية بالعقيدة. وهكذا هم مجرّلاً. عدوا أصحاب الاختصاصات حتى أحياناً أقول هذا بكل صراحة إن أحياناً أجد بعض التعبيرات عن مسائل العقيدة من بعض الكتاب فأسأل الناس الذين أكثر مني ثقافة هذا المصطلح من يستعمله فيكون هذا مصطلح كيميائي أنا ما اعرف المصطلح لكنني عرفت أن هذا التعبير النشاز في العقيدة والسبب في هذا جراه الناس على الاعتقاد ومع الأسف أن أكثر المسلمين يتردد عن الحديث عن التخصصات الأخرى إذا جرى حديث في أي مجلس أو مجالس عن أمور الطب تجد الواحد يلتفت لا يكون عنده طبيب يخشى يتكلم وهو لا يدري فينتقد أو, ما يكون أو في مسألة هندسية تجده يتلفت هل عنده مهندس أو لا لكن إذا عرضت قضية من قضايا العقيدة والدين رأيت أجهل الناس في المجلس وأسبقهم الى الحديث عنها والويل لمن يخالفه يعني ما كان هذا موجود يا اخوان اني اللي أعرف إلى وقت قريب كان الناس حتى الفجار منهم والفساق والمعرضين عن دين الله عز وجل لا يجرؤون على الكلام عن الدين لا يجرؤون أما الآن فصاحت الدين عرضة لكل متسول وهذه مشكلة أدت إلى خروج عن منهج السلف في مسألة الألفاظ أقول أيضا ومما حدث عند كثير من أهل أهواء أو مما تميز به منهج السلف على صح أنهم ابتعدوا عن الفاظ البدعية كما قلت الفاضل الفلسفية والكلامية والأدبية كذلك تحاشوا المصطلحات الصوفية القليقة والملبسة مصطلحات الصوفية فيها لبس تجد تحت الوجه ولذلك دخل كثير من الزنادقة على الإسلام وأفسد العقائد من خلال المصطلحات الصوفية لأنها تخدمهم مصطلحات مرنة تصلح لعدة وجوه، يعبر فيها عن الحق وعن الباطل، فيستعملها صاحب الباطل بالباطل، و صاحب الحق بالحق، وإن كانت كان الحق غني عنها بحمد الله. كذلك السلف ابتعدوا عن الالفاظ الباطنية الماكرة وعن الالفاظ الرافضة التي تقوم على الفريه والكذب، فتميز منهج السلف ب. اعتماد المصطلحات والألفاظ الشرعية والبعد عن الألفاظ البدعيه في تقرير العقيدة وبيانها قد احيانا يلجأ بعض السلف وهذا نادر والنادر لا حكم له قد يلجأ احيانا لبعض استعمال بعض المصطلحات لضرورة تتعلق بعصره أو تعلق بأمر أو فتنة حدثت في وقته هذه ضرورات لا تكون في تقرير العقيدة لكن تكون احيانا في الدفاع عنها فرق بين التقرير والبيان فإنه فإن السلف لا يخلطون العقيدة من صلاحات أخرى لكن احيانا قد تدخل عليهم بعض الألفاظ من باب البيان أو من باب الدفاع كذلك السلف يلتزمون في منهج العرض وتقرير العقيدة ونشرها المنهج الوسط في التعبير عن الحق بعيدا عن المبالغات بعيدا عن العواطف والتحليلات الوهميه وبعيدا عن الحشو والاستطرادات ولذلك جاءت كتب العقيده المركزه موجزه جدا واكثر ما يوجد في اثر السلف في كتب العقيدة تجده تجد كثرته من الاسانيد والالفاظ المكرره من باب حشد الاقوال فقط وتقويتها كما تحدث تحدث تحشد الجيوش في الحروب يحشدون الكلمات في تقرير العقيدة والدفاع عنها أما الألفاظ فإنهم ليس عندهم فيها استطرادات كما أنه ليس في تعبير السلف عن العقيدة غلوب ولا تقصير ليس فيه عنف ولا ضعف ثم من ميزات منهج السلف في عرض العقيدة التجرد عن الهوى والرأي لكن لا يتجردون عن الحق وهذا ايضا مساله احب ان اقف عنها عندها وقفه خفيفه وهي ما يتعلق بدعوه التجرد عند كثير من الباحثين دعوه التجرد يقصد بها يقصد بها اصحابها ان الكاتب والمتكلم عن اي قضيه يجب ان يتجرد من ان يكون له راي مسبق حتى يبحث ويصل الى نتيجه ما رايكم هل يصح هذا في الدين والعقيده ما رأيكم ما يصلح لكن يصلح في البحوث الاجتماعية في الدراسات النفسية في الدراسات الاقتصادية في الدراسات العلمية المتعلقة بأحوال الدنيا وعالم الشهادة فعلا يجب أن تتجرد من الرأي حتى تتبين لك الحجة ويتبين لك المسلك العلمي الصحيح لكن في العقيدة هل يصح التجرد من الحق من تجرد عن الحق ارتد ولذلك مع الأسف هل هذا المبدأ أخذ بعض الباحثين في المسائل الدين يطبقه جهلا فيقول مثلا أنا عندما أبحث عن, عن, عن مسألة اليهود هل هم كفار ولا؟ لا أتجرد عن حكم بكفرهم حتى يثبت الدليل هل هذا صحيح؟ هذا حكم سبقت إليه قرره الله عز وجل ليس لك ليس مسألة اجتهاديه فالمسائل الاجتهاديه نعم الانسان يتجرد فيها من ان يكون له هواء او راي مسبق حتى يصل الى نتيجه ويتقرر عنده الدليل الشرعي أو العقل أما مسائل الدين المتقرره القواعد المناهج الاساسيه اصول الدين اللي هي العقيدة فلا يجوز المسلم أن يتجرد فيها عن الحق بل يجب ان يلتزم الحق ويستدل له ولذلك كان السلف يبعدون عن هذا المنهج لانه يؤدي للبدعه فكانوا يتجردون من الهوى والراي الشخصي لكن لا يتجردون عن الحق بل يعتقدون وهو مسبقا وسلفا ثم يحشدون له الادله ايضا من وسائل من اساليب السلف في ذلك استخدام كل وسيلة مباحه في نشر العقيده كل وسيله حسب مستجدات العصر ولذلك انا اعجب من بعض اخواننا الذين يعني يحجرون على الناس في مسألة وسائل, وسائل العقيدة وأساليبها، إلا إن كان هناك خلاف في مفهوم الوسائل والأساليب. إن قصد بالوسائل والأساليب الأمور المنهجية فلا شك انها توقيفية، ولا يجوز لنا أن نخرج عن مقتضاء عمل السن. وإن قصد بالوسائل والأساليب الأدوات فلا شك أنها مستجدات. فالصحابة استعملوا في تقرير الدين ونشره ما لم يكن موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون استجد لهم من الوسائل ما لم يكن في عهد الصحابة والتابعوهم كذلك وسلف الأمة في القرون الثلاثة الفاضلة حدث لهم من المستجدات الحياة من الوسائل والأساليب ما جددوه في نشر العقيدة تصنيف الكتب هل كان موجود في عهد الصحابة ما كان فالشاهد أن السلف من منهجهم في نشر الدين استخدام كل وسيلة مباحة في نشر العقيدة وبيانها والدفاع عنها في الدروس، حلق التعليم، في الفتاوى، في الخطابة، في المواعظ، في القصص تأليف والكتابة فيما بعد، ضرب الأمثال الجدال بالتي هي أحسن، المناظرة ضمن التفسير، ضمن الحديث، ضمن الأحكام، ضمن النثر، ضمن النظر، ضمن النظر ضمن يعني الرسائل الخاصة او الكتب المصنفات كل هذه استخدمها السلف في نشر العقيدة واحيانا بل كثيرا ما يتاثمون في التقصير فيها كذلك تعددت اساليبهم في بيان العقيده وتقريرها ونشرها في جانب التصنيف والتاليف ومن ذلك مثلا وهذا ما احب ان اقف عنده وقفه لانه ربما يكون في اذهان كثيرين ممن يسمعون في أساليب السلف في نشر العقيدة ومنهجهم أقصدون هذه المعاني من تساعد أساليب السلف في بيان العقيدة وتقريرها في جانب التصنيف والتاليف تعددت على مناهج كثيرة جدا أذكر منها أولا من نسائل السلف حشد الاحاديث والآثار والنصوص عن طريق المسانيد كمسند احمد بدون عنصرة بدون تبويب بدون إلا أن تسرد النصوص تحت اسماء الرواة وهذا منهج سلكه كثير من السلف هناك مسانيد كثيره اسلوب اخر وهو حشد النصوص وتبويبها وتعانصرتها في الدين كله في العقيده والشريعه والاحكام والاداب وكل شيء تسمى المصنفات الشامله وتجدها مبوبه ومعانصه في الغالب كثير من الصحاح والسنن ومن ذلك صحيح البخاري والكتب الستة عموماً وإن كان بعضهم لم يعنصر لكنه رتب الأحاديث على العناصر ولذلك سهل على من بعده وضع العناصر كما فعل الإمام مسلم فهذا سلوب سلوب حشد النصوص في تقرير العقيدة وتقرير الحكام والفتاوى والأداب لكن بالعنصرة التويب العنصر والتوبيب هذه لم تكن تستعمل في القرن الأول الهجري إنما استعملت في القرن الثاني والثالث وما بعد ثم أتى بعد ذلك أسلوب آخر احتاجه الناس وهو وضع المصنفات في جانب من جوانب الدين مصنفات في العقيدة مصنفات في الأحكام سموا مصنفات العقيدة السنن وسموها الآثار من ذلك مثلاً السنة لعبد الله بن الإمام أحمد هذا في العقيدة وان كان فيه بعض الاداب والاحكام لكن في جملته هو يقرر منهج العقيدة ومبوّب ومرتب ومعنصر يتضمن تقرير العقيدة والرد على المخالفين ثم بعده كذلك جاءت كتب كثيرة من هذا الباب مثل اللالكاء وبنبطة في كتب الثلاثة وغيرها والآجر وغيرهم ثم بعد ذلك لما كثر كلام أهل الأهواء في العقيدة صنفت كتب متخصصه في العقيده مثل توحيد ابن خزيمه في الاسماء الصفات في ثم فيما هو أدق في مثلا مساله عقديه مثل خلق افعال العباد للبخاري في مساله عقديه محدوده لكنها كانت قضيه القضاه في ذلك العصر ثم ايضا في مثل قضيه القول قضيه كلام الله عز وجل والقران والرد على القائلين بخلق القران كتب مفردة في مسائل محدده من العقيده اقتضاها العصر اقتضتها ظروف العصر فكتب السلف في الرؤيه كتابا المس... وكتبوا مستقله في الشفاعه كتب مستقله في كلام الله في آه... مساله خلق فعل البال في القدر في الصفات في الايمان افردوا اصول العقيده بمفردات بل احيانا الاصول المتفرعه عن الاصول الكبرى افردوها بمفردات لحاجة الناس لذلك ذلك لأن أهل الأهواء أثاروا هذه القضايا أمام العامه وأحياناً يدخل أهل الهواء يكون بعضهم نسال الله العافية متخصص في بليه واحدة ما يهم قضية قضايا الدين الأخرى يكون سوسه في جزء ركن واحد من أركان الدين فينبري في له السلف في استهداف هذا الأصل لوحده من أجل تجلية القضية ولذلك أنا اعتب على كثير من طلاب العلم الذين يعني يؤاخذون بعض المجتهدين في الرد على مسائل جزئية أو على صح على مسائل مفرده من أصول الاعتقاد هذا منهج سليم لا حرج فيه وهو فرض كفاية كذلك من من ماهج السلف في نشر العقيدة تقرير العقيدة من خلال الرد تجد مثلا عنوان لكتاب في الرد مثل رد الدارمي على بشر المريسي للداريم وكذلك رد الإمام أحمد على الزناتق والجهمي هذا الرد عندما تقرأه تجده ليس خالصا في الرد بل في تقرير العقيدة من خلال الرد وهذا هو الأسلوب الأمثل الذي عليه السلف لا يردون ردا خالصا دون تقرير لأن القارئ مهما كان عنده من العلم والغالب أن القارئ ما عنده علم يحتاج إلى أن تحصنه أولاً بالأصل تعطيه الميزان تحصنه تعطيه يعني الـ الـ منهج السلف وعقيدة السلف في الأصل المردود عليه ثم ترد أو ترد ومن خلال الرد تؤصل ولذلك كان محمد وكذلك الدارمي من خلال ردهم على الجهمية في هذه الردود الجزئيه كانوا يؤصلون يخرج القارئ وهو محصن ولذلك سيتبع هذه نقطه اخرى في منهج السلف في العرض والرد او في الرد على الشبهات انهم وهذا سأتكلم عنها لكن لها مناسبه هنا ان السلف عندما يعرضون شبهات الاخرين المخالفين لا يعرضونها تفصيلا يعرضونها اجمالا لان التفصيل يوقع الناس في فتنه ثم يردون عليها تفصيلا او اجمالا بحسب المقام كما سيدي اذا هناك منهج السلف التقرير من خلال الجمع بين الرد والتقرير كما فعل ابن احمد وكما فعل كثير من الائمه وهو منهج المتاخرين من السلف لقيام الحاجه لذلك كما فعل ابن تيميه وابن القيم وكثير من امه السلف لان الامه ابتليت بكثره الاهواء والبدع والافتراق حتى صارت صار اهل السنه في غربه في كثير من بلاد المسلمين فاحتاج الائمه أن يكثروا من الرد ومن خلال الرد يقرر العقيدة أو يقرر العقيدة من خلال الرد ليكون تحصين ورد في وقت واحد أما منهج السلف في الرد على المخالف فيهمنا هنا في مثل هذا المقام المنهج العلمي لأن السلف لهم منهجان منهج علمي ومنهج عملي المنهج العملي يتعلق بالمواقف وهذا يحتاج إلى محاضرة أخرى. لكن أنا أتكلم عن المنهج العلمي لأنه هو القاعدة، هو القاعدة للمنهج العملي. المنهج العلمي في عند السلف في الدفاع عن العقيدة والرد المخالف يتمثل بما يلي: أولاً أن السلف يعتقدون أن الرد المخالف من أصول الإسلام، من أصول الدين، من مقاصد الشرع، ومن غايات الدين العظمى. ومن مناهج الحق التي تواترت بها النصوص الكتاب والسنة وأجمع عليه السلف ومن هنا أحب أن ننبه على ذهول كثير من الناس عن هذا الأصل ذهولهم عن هذا الأصل في الحقيقة يعتبر كارثة لا سيما وقد تأثَّر به بعض الطُلَّب العلم هناك دعوة يقولها بعض, ال... بعض المخلصين لكنهم جهلة يقول لماذا نشتغل بالرد؟ وهل الرد له أصل؟ هل له أصل في السنة؟ هل أصل في القرآن؟ أنا اعجب من هذا الجو من هذا السؤال كيف يذهل طالب العلم؟ بل المسلم العادي أن, أن الرد أمر ضروري لا يمكن أن يقوم الدين بلا دفاع الله عز وجل في كتابه ذكر كثيرا من القضايا العاقدية من خلال الرد فالقرآن مليء بالرد على أهل الكتاب اليهود والنصارى، مليء بالرد على الديانات الأخرى مليء بالرد على الأمم والشبهات التي تحدث من المشركين وغيرهم من الجماعات بل وحتى من الأفراد كقول عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلق هذا من هو فقط؟ الوليد من الوليد واحد لكن هذا المنهج خطير على الناس وايضا يمثل اتجاه في الأمم الوثنية فكذلك المقولة حتى لو كانت شنيعة إذا قيلت لا من حماية الأمة منها بعض الناس يقول ان بعض المقالات فيها شناعة نعم المقالات التي فيها شناعة لا اشهر بها لكني أحصن من الأمة منها بالطريق المناسب إن كانت بين طلاب العلم أدفعها عن طلاب العلم إذا اشتهرت بين العامة لابد أن أدفعها عن العامة ولذلك الله عز وجل في كتابه ذكر أشياء يقول بها المبطلون يعني يستسمجها الذوق عن يعني حتى لو, لو يعني قال بها الإنسان الذي لا يهتدي بالنبوات ولا يعرف الحق فإن نجده لو حكم فطرته لوجدها لو سخيفة ومع ذلك؟, ذلك الله عز وجل رد على اهلها في كتابه اليس هناك من ادعى عن الله صاحبه هذا امر لا يرد على بال عاقل ان له ولد سبحانه عما يقولون ادعوا عن الله البخل تعالى الله عما يزعمون الله عز وجل ذكر هذه المذاهب في القران وهي سخيفه شنيعه لكنها قيلت اعلنها اصحابها امام الملأ صاروا يتباهون بها يدافعون عنها فكذلك أي مقولة أو بدعة أو مذهب خبيث يشتهر بين الأمة عبر الإعلام أو عبر وسائل يسمعها الغالب الأمة لا بد من دافعها وإلا تكون فتنة ولذلك أفرد بعض التأخرين وعلى رأسهم شيخ بكر بوزيد وفقه الله كتب في ذلك من, من ذلك كتابه الرد على المخالف. من اصول الدين او نحو ذلك الرد على اهل الاهواء والدفاع عن العقيده منهج اساس من اساسيات الدين ولذلك بعث الله الرسل مبشرين ومنذرين كيف يكون الانذار ثم ان الرد لا بد ان يكون من اساسيات الامر بالمعروف أن المنكر لان اعظم المنكر منكر العقيده اعظم المنكر لسائه الله عز وجل الالحاد في أسمائه وصفاته الخلل في عبوديه الله عز وجل البدع في في في في عباده الله هذه اعظم الخلل وأعظم المنكر نعم من المنكرات منكرات الاخلاق منكرات العادات نعم هذه من المنكرات لا شك لكن من اعظم المنكرات منكرات العقيدة ولذلك ينبغي للامه ان تعنى بمنكرات العقيده كما تعنى بغيرها بل اكثر وفي كل شر كلها منكرات انما اقول دفاع العقيده داخل في الامر المعروف عن المنكر وداخل في الجهاد وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال جاهد المشركين باموالكم وانفسكم وألسنتكم وقال الامام يحيى بن يحيى الذب عن السنه من أفضل الجهاد أو أفضل الجهاد كما انه داخل اي الرد على اهل الاهواء في الجدال بالتي هي احسن وفي الدعوه الى عز وجل وفي حمايه الدين وإقامة الحجه كل هذه اساسيات من اساسيات الدين لا يصح الدين الا بها فمن هنا اقول مره اخرى اعجب من ذهول بعض طلاب العلم عن هذا الامر نعم ليس كل الامه تجند في الرد لكن يجب ان تكون طائفه من المتخصصين في الرد على أهل الهواء, الهواء ولا مانع ان ينبري بعضهم يكون هذا همه يكون على ثغره من ثغور الاسلام اما ان نقول نؤصل فقط نعم التاصيل هو الاصل لكن أكثر الناس يعني تقع في نفس الشبهة حتى لا تزول إلا بتفنيد، فنحتاج إلى تفنيد الشبهات وحماية الامه منها. وكما قلت كلام الله عز وجل القرآن تصدى لهذا الأمر وهو الهدى، فقد تضمن الرد وأمر به. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم فمن هديه وسنته القولية والعملية وأمره أيضا للأمة بالجهاد باللسان. وبالذود عن الاسلام فكان يؤيد كل من داد وكان النبي صلى الله عليه وسلم يامر الصحابه احيانا هو بنفسه يناظر ويرد ويكشف الامور التي فيها خطر على الامه ويقوم على المنبر على المنبر اكثر من مره في دفع الباطل عن الناس او في دفع نوازع البدعه كما حدث من الصحابه الثلاثه الذين نزعوا في العباده الى الغلو في الدين وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدث شيء من الأمور قال قام على المنبر فقال ما بال اقوام يقولون كذا وكذا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتصدى لحماية الدين كما يتصدى لبيان الدين وكذلك الصحابة والتابعون وسلف الأمة الصحابة رضي الله عنهم قاموا بواجب تجاه الأهواء منذ أن بدأت الاهواء الفردية كما فعل أبو بكر وعمر والاهواء الجماعية كما فعل الصحابة مع المرتدين وكما فعلوا مع القدريه وكما فعلوا مع السبائيه والرافضة والشيعة وكما فعلوا مع الخوارج الصحابه بينوا قاموا الحجه ونقلت عنهم اثارا كثيره في ذلك وكان هذا اجماع كل ما سمعوا ببدعه حتى البدع في العبادات التي نسميها بعض الناس جزئيات وهي ليست جزيئات انكارها الصحابه فلما ظهرت بعض بدع العباد الذين يبالغون في, في, في يعني بعض نزعات العباده انكر عليهم المسعود مسعود وانكر عليهم ابن موسى الاشعري عليهم عائشه وأنكرت عليهم اسماء بنت ابي بكر وانكر عليهم جابر بن عبد الله وواتله بن وانكر عليهم بن عباس انكروا على افراد وعلى جماعات على الفرق وعلى النوازع التي تظهر في الامه بل كانوا ينكرونها بشده ولذلك عمر رضي الله عنه لما لما, لما سمع النزعه القدريه من العلج النصراني الذي سلم بيت المقدس له في مفاتح بيت المقدس هذا العلج المصراني عنده بدعه القدر ينكر القدر من الله عز وجل وكان أمام عمر لما خطب خطبة الجابي المشهورة ثم استفتح بخطبة النبي صلى الله عليه وسلم فلما قال ومن يضل الله فلا هادي له قال هذا العلج إن الله لا يضل أحدا أول مرة عمر رضي الله عنه ما سمع الكلام جيدا فأراد الصحابة ان يفوتوا عليه الأمر ليستأنم في فبدأ من جديد ثم قال الكلمة مرة أخرى قال هذا العلج أيضا إن الله لا يضل احدا فلما سمعه عمر هدده بالقتل بأن يفصل رأسه من جسده فقمعت هذه البدعة بعد عمر أكثر من خمسين سنة ما تكلم بها أحد فكانت يعني أقوياء في الرد على المخالف وفي حماية العقيدة ثم ايضا بقية السلف كما تعلمون هذه سنة من سنة الهدى لا يجوز تخلي المسلم عنها ولا يجوز التهوين من شأنها ولا تثبيط من يعملون في هذا المجال فإنه مجال من مجالات الجهاد الضرورية كذلك من منهج السلف في الرد وفي حماية العقيدة الاعتماد على الدليل الشرعي كما هو في التقرير، الاعتماد على الدليل الشرعي الثابت وتأييده بالحجه العقلية الفطرية، والتزام المنهج السليم في الاستدلال، هذه مسألة مهمة جدا يجب أن يعنى بها طلاب العلم، لأن مناهج الاستدلال هي التي يكون بها تقرير الدين على وجه سليم يلتزم به صاحبه السنة. وأغلب الذين خرجوا عن السنة خرجوا بسبب الخلل في منهج الاستدلال بل أول ما خرجت الفرق في هذه الأمة كان خللها في منهج الاستدلال كما فعلت الخوارج الخوارج أول ما اختل عندها الاعتقاد وخرجت عن الجماعة استدلت بآيات الوعيد على غير وجهها وعلى غير منهج سليم ولم ترجع إلى أهل الذكر وإلى الراسقين من الصحابة فاستقل هؤلاء الاعراب السذج بجهودهم الذاتيه في تقرير الدين والاستدلال عليه على غير منهج سليم فاخذوا منه منهج فأخذوا نصوص الوعيد التي تتعلق بالكفار وحكموا بها على الصحابه فكفروا منهج الاستدلال مهم كثير من الناس يستطيع ان يعرف الدليل وينتزعه بسهوله والان يستطيع من خلال الاجهزه أن يحشد آلاف الأدلة في قضية واحدة لكن قد لا يتخلص منها مثل الدجاجلة الذين يحضرون الجن قد لا يتخلصون منهم فهذا الذي يستدل أو الذي يحشد النصوص دون أن يعرف منهج السليم في الاستدلال إذا لم يسير على المنهج الصحيح، فالغالب بل حتماً سيضل فمن هنا لا بد من منهج التزام مالهجس من الاستدلال على القواعد الصحيحة المعروفة عند السلف وقواعد الاستدلال مرسومة محسومة معروفة منها أن القرآن يفسر القرآن وأن السنة تفسر القرآن وأن القرآن يفسر السنة وأما أن يفسر ب اقوال النبي صلى الله عليه وسلم وافعاله وتقريراته وأن القرآن يفسر بأقوال الصحابة اولا لأنهم الذين تنزل في عهد من القرآن وتلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم العدول الثقات ثم بأقوال التابعين وإمة السلف ثم بأقوال أهل العلم المفتصين ما نستدل على أمور الدين بأقوال قواعد الفلاسفه ولا قواعد المتكلمين أو قواعد النظريات الحديثة أو ذلك هذا كله هذا كله من المناهج الفاسدة التي ضل بها الناس كذلك من منهج السلف في حمايه العقيده والدفاع عنها والرد على المخالف عدم التعرض للمخالفات والبدع على جهه التفصيل فالسلف من منهجهم اذا عمت البلوى بالشبهه او بالمقوله الفاسده او بالعقيده او البدعه اذا عمت بها البلوى تصدوا لها لكن لا يعرضونها تفصيلا يعرضونها اجمالا لان العرض التفصيلي يوقع الناس في الاشكال اكثر الناس لا يميز اذا قرأ الشبهات ربما تنكدح في قلبه وفي عقله ثم لا تخرج لان الناس يعتريهم ضعف العقول وضعف الايمان وضعف المدارك غير ذلك مما يعني اغلب عامة الناس عليه فأهل العلم يتميزون بالإدراك أكثر من العامة فلذلك لا ينبغي أن كل ما يفهمه العالم يقوله هذه مسألة مهمة جدا ليس كل ما تفهمه عن الشبهه وصاحب صاحب الشبهة تقوله للناس إنما تأتي بالشبهه والبدعه على وجه الاجمال من أجل التنبيه على أصلها فقط ثم ترد عليها او كان السلف يردون عليها بحسب الحال احيانا تفصيلا اذا اقتضى الامر التفصيل واحيانا اجمالا اذا اقتضى الامر الاجمال والعالم هو الذي يقدر الامر في ذلك ثم لا يتكلمون عن غير الواقع فالسلف لا يفترضون الشبهات فان قيل قلنا هذه ليست من عاده السلف لا يفترضون لل للخصم بل ما احتج به يردونه ما قاله يذكرونه بإجمع لكن لا يفترضون الشبهات ولا يفترضون الحجه للخصم لأن ذلك يوقع في إشكالات ثم إنه من التكلف من التكلف الذي نهى الله عنه كما لا يستهدفون إلا المقولة الواقعه فعلا يعني إذا شاعت شائعة عند الناس لا ينبغي الاستسلام لها واعتبارها مقولة حتى يتثبت منها نعم ترد الشائعة لكن لا يمكن أن نعتبر هذه الشائعة مقولة حتى تثبت هذا منهج السلف ثم منهج السلف كذلك أنهم لا يردون على الشبهات غير المعلنة والبدعة غير المعلنة إنما يعالجونها بالحكمة بحسب حال البدعة وصاحبها خوفاً من الاشهار عنها امام العامه اذا ظهرت بدعه او قصدي اذا سمع ببدعه لكنها لم تشته فلا ينبغي أن نبادر في الرد عليها نقول والله بنحصن الناس قبل ان تقع لأن أغلب الناس مع الأسف تستهويه البدعه أغلب الناس من نوع الرعاه والغوغا وهؤلاء يستجيبون لكل ناعم فما كان السلف يظهرون البدعه قبل أن تشتهر ولا يشهرونها قبل أن تعم بها البلوى نعم يتصدون لها لكن بالكتمان يستهدفون صاحبها يعني يقصدون من ابتلي بها نعم من باب النصيحه غير المعلنه الرد غير المعلن فهم لا يردون على الشبهات غير المعلنه انما يعالجونها بما يناسبها ثم انهم اي السلف في ردودهم وفي دفاعهم عن العقيده لا يذكرون اسماء اصحاب البدع والمقالات المردود عليهم الا اذا كان صاحب البدعه اشتهر ببدعته او كان داعيه اليها اذا دعا اليها وأعلن بدعته فلا يجوز ان يترك ويجوز ان يشهر به باسمه لانه اذا اعلن او اعلن همت به البلوى وتعلق الناس بشخصه وإذا تعلق الناس بشخصه فقد يكون من مقتضيات الرد التحذير من شخصه ومن مقولته في وقت واحد لكن إذا اشتهرت البدع من غير قائل فلا ينبغي أن ننبش عن قائلها لأننا في الغالب أننا ندعو أو نرفع له رايه والتجربة ثبتت أن كثيرا من أهل الاهواء والبدع الذين اشتهروا كانوا من المغمورين حتى ستتعجل بعض المتسبين لاهل السنه في ذكر اسمائهم فتعاطف معهم قلبه البدع وتكاثروا عليهم وتحلقوا معهم وانتشرت بدعتهم بهذا الاسلوب غير المناسب قد يكون صاحب البدع مغمور لكن يستهدف بسبب بدعته وهذا ليس من المنهج الاسلم عند السلف المنهج الاسلم انه ما دام لم يعلن ولم يشتهر فالأولى أن يرد على بدعته على مبدا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام من هم هالأقوام لا ندري يهمنا أن نرد الشر لكن لو اشتهروا وصاروا أصحاب رأي أو انتصبوا قدوات شر فمن هنا لا بد من التصدي لهم بأشخاصهم كذلك من مناهج السلف في الرد أنهم لا يسكتون عن القول المخالف إذا كان فيه خطر على الأمة، ولا عن المبتدع المخالف إذا جاهر ببدعته أو عمت به البلوى. ثم إن منهج السلف كذلك أن الرد عندهم المعلن الذي يتصدون له إنما على صاحب البدعة وعلى صاحب الخلاف المذموم صاحب الهوى. لا على المجتهد فيما يسوق فيه الاجتهاد واعني بذلك أن بعض المنتسبين للعلم قد يخطئ في أمر اجتهادي يخالف ما عليه الجمهور المفتين من الأمة أو في وقت من الأوقات لكن المسألة فيها خلاف فإذا كانت المسألة الخلافية ما نعرف أن السلف يعتبرون هذا النوع من أهل الأهواء فيصدون لرد عن نعم ينصحونه يردون ردا علميا لكن لا يعتبرونه صاحب بدل. ثم إنهم لا يتحمسون في الرد على مثل هذا الا من باب يعني المحاوره العلميه فقط لكن لا لا يطبقون عليه منهج الرد على أهل الهوى فمن منهج اهل السلف انهم لا يردون على المخالف اي لا يشنعون عليه في المسائل الاجتهاديه التي يسوغ فيها الخلاف أما ما لا يسع فيها الخلاف، أو كان من البدع، أو كان صاحبه تبين أنه صاحب هوى، فهذا هو الذي يستهدف في الرد ويحذر منه وأخيرًا فيما يتعلق منهج السلف في الرد والدفاع عن العقيدة، أن السلف في, في الجملة يلتزمون آداب الحوار في الرد على المخالف. طبعا قبل ابدا أبدأ بضرب امثل لهذه الأداب احب ان اشير الى انه قد يند احيانا عن هذا المنهج عبارات لبعض السلف لكن هذا نادر والنادر لا حكم له بعض السلف احيانا قد يختل عنده شرط من شروط الحوار او شروط الرد اما لاجتهاد او لي يعني استدلال خاطئ أو لجهل بدليل أو لحده اقتضاها المقام قد يعذر فيها في ذلك الوقت فلا تكون منهج، لا سيما أن مناهج أن أن أساليب أهل الأهواء والبدع أساليب استفزازية، فالعالم الذي يتصدى لهم قد يخرجونه عن طوره احيانا فتخت منه الكلمة والعبارة أو الأسلوب أو المنهج الذي احيانا يخرج عن المنهج المعتدل لكن هذا لا يعد من الأصول إنما من إما من باب الزلات أو من باب الحالات النادره التي ليست منهج فالمنهج هو العموم ما يقتضيه العموم فمن هنا أقول أن السلف في ردوده مع المخالفين في تكرير العقيدة والدفاع عنها لهم منهج متميز وهو التزام أدب الخلاف التزام أدب الحوار. مثل العدل والإنصاب وعدم المراء في الدين يعني إذا كانوا يحاولون أحد أو يجادلونه سواء في الكتابة او المناظره الشهوية فإنهم إذا رأوا من الخصم تمادي يقفوه لأنه يتبين لهم أنه لا يريد الحق إذا تمادى وأخذ يلج في القضية فاللجاج والمراء يدل على الهوى فالسلف لا يستجيبون للمراء، ولذلك قل عندهم الحشو في الردود ما عندهم استطرادات ورد على الرد ورد على رد الرد إلى هذه ليست عند السلف يردون فقط فإذا الخصم نكس مرة أخرى عرفوا انه ماري وقد نهينا عن المراء، وكذلك من مناهج السلف في الرد أنهم لا يسلكون مسلك التشفي من الخصم تشفي لا يرد في عباراته خاصة إذا يعني صار من الخصم شيء من الضعف والنهزام فإنه يعينونه على نفسه يعينونه لعله يرجع للحق ما يتشوفون به ويشهرون كما يفعل أهل الهوى. كذلك أيضا السلف الأصل عندهم عدم التشهير في المخالف وإن كان صاحب بدعة أو صاحب مقولة فاسدة إلا بالضوابط التي ذكرتها من قبل إذا عمت به البلوى اشتهر اسمه رفع رايه أعلن نفسه فمن هنا يكون هو الذي شهر يكون هو الذي شهر بنفسه وإذا شهر لا يمكن يرد الباطل إلا بسلاح يكافئه ومن التكافؤ أن المشهر يشهر به أو من اشتهر يشهر به أما ما عدا ذلك فلا يشهر بال فالسلف ما كانوا يشهرون بالمخالف كذلك اعتماد الحكمة والموعدة الحسنة ما دام المجال يسع ذلك. ثم السلف من عادتهم أنهم يتورعون في الرد عن أن يدخل الواحد منهم في قضية لم يستعد لها علمياً يعتذر. يشترطون في الرد الاستعداد والأهلية عند المجادلة والمرأة استعداد بالعلم واستعداد بالدليل واستعداد بالمقبرة فمن يملك العلم ولا يملك المقدرة كان يعتذر السلف كثير منهم كان يعتذر لأنه يرى نفسه أنه لا يجيد كذلك من يجيد لكن ليس عنده دليل من عنده قدرة على المحاوره لكن ليس عنده دليل فكان لا يوقع نفسه في مثل هذه الحوارات السلف الذين كان عندهم تمنع نجد عندهم هذا السبب إما أن يكون عنده علم لكن ما يجد في نفسه كفاية واستعداد ومقدرة أو عنده استعداد مقدرة لكن ليس عنده علم الكافي فكثير منهم تجده يحجم عن مناظرة مثلاً وتات الجهمية، وتات المعتزلة، وتات الفلاسفه لهذا السبب. ومن وجد في نفسه المقدرة توجب عليه أن يفعل أن يرد وأن يناظر ويكافح عن الحق ومن هنا أحب أن أبيض على ظاهرة تصدي, تصدي بعض من ليس لديهم مقدرة بدعوى أنهم يمثلون السنة والجماعة لعتات العقلانيين وعتات العصرانيين وعتات العلمانيين من عبر القنوات والوسائل العلمية المعاصرة سمعت بكثير من النظارات اللي حدثت بعد أن وفدت الينا الفضائيات بشرها. سمعت ان كثير من المحاورين الذي يمثل الإسلام أو يمثل السنة بزعمه كثيرا ما يخرج في موقف الضعيف وهذا خذلان للحق خير لنا وله وللإسلام والمسلمين أن يبقى في بيته والله عز وجل دينه إذا ما كان مع طالب عنده مقدرة يجب عليه ألا يتقدم لأنه سيقع السنة في موقع المخدول الناس كلهم أو غالبهم سذج إذا ما كانوا يعني محسو ذهانه أصل من الشبهات وهو الاغلب فإذا وقف من يمثل السنة موقف الضعيف يعني صور السنة على أنها هي الضعيفة هذا أمر حتمي الناس, ما الناس لو عندهم, عندهم استعداد وقوة محتاجوا إلى أن يسمعوا المناظرات ويروها لكن ما عندهم عندهم خلفية علمية كافية فلذلك يجب الا يتصدى إلا من وجد في نفسه المقدرة مقدرة العلمية والدليل ثم المقدرة الشخصية الموهبة وهذا لا يعني أني أقول لطلاب العلم الا يشاركوا في صد هذه الجماعة الشرسة بل يجب أن يشاركوا لكني أعرف ممن يقدرون مع الأسف لم يسهم وأعرف أن كثيراً ممن اسهموا من من ليس لديهم القدرة فخذلوا الحق من حيث أرادوا نصره يجب أن نتنبه لهذه المسألة يجب على طلاب العلم القادرين أن يبرزوا وأن يتصدوا عبر الوسائل المتاحة وإن كانت وسائل فيها نظر لكن لابد من ركوب ما يناسب منها واستعمالها لرد هذا الهجوم الشرس على العقيدة والسنه ثم السلف أيضاً من منهجهم في ذلك الحذر من, من القول على الله بغير علم المحاور والراد يسعه إذا لم يعرف الدليل أو لم يعرف الحكم يسعه ان يقول لا أدري ليس في هذا حرج ولا يضر بدينه ولا بعقيدته ولا بموقفه والمعروف عن راسخين في العلم الذين وضع الله في يعني قلوب الناس قبول لهم انهم ممن يقف اذا لم يصل الى نتيجه بينه اذا من لم يتبين له الدليل او لم يتبين له وجه الاستدلال او لم يتبين له وجه الحق قال لا ادري او اتوقف والسلف كانوا كذلك احيانا الواحد منهم يقول لا ادري في هذه المساله بل احيانا يقول هذه هذه من محارات الامور لا اعرف فيها شيء ما في حرج فهذا منهج اساسي الحذر من القول على الله بغير علم والحذر من ان تنسب الى الدين ما ليس منه وليس عليك حرج ولا غواضه من ان تعترف بالعجز، فان الانسان بشر الكمال لله عز وجل والعصمه في رسوله صلى الله عليه وسلم وليس لاحد من الناس كذلك من منهج السلف قبول الحق وان كان مع الخصم اذا تبين يقبل ولو على لسان الخصم ثم عدم الانتصار الاضراء او الجماعه او الحزب والابتعاد عن العصبيات والغرور والتعالي يجب على طالب العلم ان يتواضع حتى وان كان في موقف الحق ويجزم انه على السنه ينبغي له ان يظهر, يظهر امام المحاور وامام الناس سواء في الرد المكتوب او المسموع على انه مشفط على أنه ناصح لا يستعرض على انه يعني المستعلي على الناس صح الحق عالي لكن الحق لا يعرض الا بالحكمة والحكمه ليست في استفزاز الاخرين ولا في التعالي عليه إنما الحكمة في خفض الجناح الحكمة في إظهار الاشفاق بصدق إظهار النصح بصدق وهكذا بقيت عندي بعض النقاط لا اتسع لها الوقت لكن أقول في الجملة هذه قواعد عامة لا تمثل جميع منهج السنة بل هي اجتهاد في استنباط بعض القواعد والمناهج في هذا الباب وباب وهذا, وهذا باب واسع يجب أن يتصدى له طلاب العلم ويبيِّه الناس لأن المسلمين الآن أحوج ما يكونون إليه مع اختلاط السبل وكثرة الأهواء والمناهج فإن التذكير بهذه الأمور ضروري للتقعيد لطلب العلم ولخدمة الإسلام والمسلمين في هذا العصر، واسال الله للجميع الهداية والتوفيق والصداد والسداد والرشاد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نشكر لصاحب الفضيلة على ما أفاد به واجاد من ذكر لمجمل منهج أئمة أهل السنة والجماعة في تقرير العقيده ونشرها والدفاع عنها أغلب الأسئلة التي سئلت تكلم عنها الشيخ ولكن هناك بعض الأسئلة وإن كانت متشابهة في جملتها السؤال يقول ما رأيك في من يقول إن الفطرة من أصول العقيدة ويستدل بقول الله جل وعلا فطرة الله التي فطر الناس عليها هذا الكلام مجمل يعني لاحتاج إلى تفسير وكثير مما يرد النزاع فيه في مثل هذه المسائل أو غيرها أغلب النزاع سببه عدم اتفاق المتنازعين على المفهوم أو على تنزيل القضية على الحالات التي تنزل عليها القضية فالذي يقول يستدل بالفطرة أولاً ماذا يقصد بالفطرة ثم ماذا يقصد بدلالة الفطرة هل يقصد يستدل بالفطرة في تقرير الدين وتقدير أصول جديدة للدين أو أحكام أو أدلة وطبعاً الفطرة لا تجدد لا في اصول الدين ولا في احكامه ولا في ادلته هذا قطعا والا معناه اننا وضعنا مصدر جديد للوحي او مصدر بديل للوحي او رافد للوحي وهذا لا يرد اذا ورد على الوحي شيء نخرجه عن عصمه خرج من مقتضى, الـ الـ الـ الـ الـ مقتضى اليقين الى مقتضى الظنون لان الفطره مهما كانت دلالاتها تبقى عمل البشر عمل البشر ظني هل البشر مهما كانوا مهما كانت عقولهم وفطره هل البشر يعني قول قاطعي في الغيبيات اسالكم في الغيبيات انا اقول لا خلاص اذن الفطره رافد الفطره نستمد منها الدلاله من ادله الاحكام صحيح الإثم ما حكى في نفسك يعني وكاله يطلع عليه الناس هذا فيما يتعلق بالتمييز بين النافع والضار بين الحسن والقبيح فيما, فيما يدخل في قواعد الشرع والا لو ان امرا من الامور نجزم ان الشرع قبحه فلا يجوز ان نستسيغ بالفطره ولو ان امرا من الامور نعرف ان الشرع حسنه فلا يجوز ان نقبحه بالفطره لان الفطره هي خلق الله والشرع والدين كلام الله وامره فهل يمكن ان يتعارض الخلق الله مع امره هل يمكن ما يمكن فاذا كان كذلك إذن دلاله الفطره فعلا دلاله رافده دلاله فطره دلاله في تاييد الاجتهاد في التمييز بين الامور الخلافيه بين امور الاحكام الاستنباطيه نعم لكن قواعد الدين أصول الدين قطعيات الدين هذه لا يمكن كل يكون فيها إلا التأييد لأن الذي قررها سبحانه هو خالق الفطرة فمن هنا أقول هذا من باب العبث أو التلاعب بالألفاظ عدم الدقة فالذي يقول هذا ربما يقصد المعنى الآخر وهو أن الفطرة تدلنا على دلالة النصوص في التحسين والتحبيح في الاجتهاديات في الاجتهاديات أما في غير الاجتهاديات فلا لا للعقل ولا للفطره مجال نعم يقول من أخطأ في العقيدة فهل نقرر المنهج ثم نرد الشبهة والبدعة أم نرد الشبهة ونجاوب على البدعة ثم نقرر المنهج الصحيح أو ما يسمى التخليه ثم التخلية ويقول سهل آخر هل ذكر حجج بعض الشبهات للرد عليها من الطرق السليم للرد عليها أم يذكر مذهبهم فقط ويرد عليه؟ على حال أقول هذا منهج فيه يعني شاع لأن السلف بعضهم وهو الغالب وربما يكون هو الأصل كل هو الاصل الأصل يقرر الحق ثم يذكر ما ما ما شاع عند الناس من شبهة أو ما انتشر من بدعه ثم يرد عليه. وأحياناً يذكر الشبهة ويرد عليها ثم يقرر الحق بحسب السياق والمقام ليس في هذا حرج فيما يبدو لأن بعض الائمه يستعمل هذا وذا هذا في وقت واحد الإمام أحمد فيما أذكر في الرد على الجهمية والزناتقة يستعمل هذا هذا حسب السياق وما يقتضي المقام لكن ما كانوا يتركون القارئ أو السامع دون أن يبين له وجه الحق لأنهم ما يفترضون أن الناس وهذا طبعا هو الحق ما يفترضون أن الناس يفهمون كلهم والناس ليس كلهم يفهمون ومن فهم تجد أن مفاهيم فهم الناس يعني متفاوتة منهم الساذج الذي حتى بدهيات الدين حين تخفى عليه مثال ذلك ما حدث عند النبي صلى الله عليه وسلم قصة الرجل الذي قال يا رسول الله لا اعرف دندنتك ولا دندنت معاذ انما اسال الله الجنه واعوذ به من النار قال النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندن شوف ساذج الى حد انه يقول ما اعرف ما تقول لكن يعرف المجملات فهذا ما يترك يعني سلم لشبهه تناقش ربما يقرا والناس الان يقراون اكثرهم يقرا واكثرهم يسمع فلا بد من وجود تأصيل مع الرد سواء قبل الرد أو بعده هذه مسألة يقدرها طالب العلم الله أعلم هذا أيضا مشابه يقول ذكرتم يا شيخ أن منهج السلف في عرض الشبهة إجمالا ويكون الرد تفصيلا فهل منهج ابن تيمية ابن القيم رحمه الله يوافق ذلك وبعض أهل الضلال يقولون إنه يعرض لنا الشبهة بما لم يقتل لنا على بال على أي حال مما يحسن التنبه له ان بعض اعمال السلف قد لا تكون منهج قد تكون يعني قضيه عين اقتضاها ظرف خاص او زمن خاص او اقتضاها احيانا مقام لا نعرفه او نعرفه هذا الشيء الشيء الاخر ما اشار اليه السائل ليس بدقيقه انا قلت ان السلف فعلا يذكرون الشبهه اجمالا ويردون عليها بحسب المقام إن احتاجت الى رد التفصيل بالضروره الرد والا فالاصل ايضا ان الرد يكون اجمالي وهذا هو منهج كلام الله عز وجل في كتابه ومنهج الرسول صلى الله عليه وسلم عرض الشبهة بكلمات ويرد عليها بكلمات واحيانا يكون الرد أقل من عرض الشبهه لكن في مقام ضيق يعني الشبهة قد ما تكون تفصيلية لكن قد تكون بعدة كلمات أربع عبارات أو خمس قد يكون الرد عليها بعبارة واحدة لكن هذا لا يوجد يعني لا يقدر عليه اكثر الناس لانه من كلام الله عز وجل وكلام الله لا نستطيع ان نحاكيه كله لكن ناخذ منه المناهج في الشاهد ان السلف فعلا لا يرد لا يذكرون الشبهه تفصيلا لكن الرد احيانا تفصيل واحيانا اجمال اما ما سلكه الشيخ اسلمي تيميه وابن القيم فمنه ما هو على مناهج السلف العامه ومنه ما هو اقتضاه المقام ابن ابن تيميه رحمه الله وتلاميذه كابن القيم وغيره كانوا افراد قلائل السنه في غربه وتصدوا لجحافل اهل الاهواء بشتى اصنافه ابن تيميه رحمه الله تصدى للمتكلمين بمختلف اصنافهم وتصدى للباطنيه وتصدى للخوارج في وقته وتواصد الروافض على مختلف مذاهبهم وتوصد للفرق والطرق والصوفية بمختلف مذاهبهم وأصنافهم تصدى لمتعصبة المذاهب تصدى لجيوش جيوش من أهل تصدى لهم بكل وسيلة بالمناظرة بالكلمة وبالرسائل وبالمنبر استعمل كل ما يملكه من وسائل وبالكتاب حتى صارت مصنفاته عجوبة يعني إذا, إذا وزعت مصنفاته على حياته وجد إنه في اليوم يكتب أكثر من ثلاثين صفحه بل أكثر من هذا بكثير مع انشغاله بالجهاد العملي انشغل في جهاد التثاري شغال عظيم أيام بل شهور وسنين عديدة اشتغل في مناصحة الولاد احيانا يجلس الساعات الطوال ويسافر مسافات شاسعة في مناصاته الأمة ومناصحة الولاد اشتغل في المناظرات التي يمضي فيها وقت طويل اشتغل في العبادة بنفسه أيضا كان يقضي الاوقات اليوميه الطويله في العبادة ومع ذلك كان له منهج فريد منه ما نستطيع ان نقول انه يماشي منهج السلف ومنه ما هو قضيه عين احتاج ان نخرجها على انها ظرف يتعلق بوقته إذا جاءنا ما يشبه هذا الظرف استعملنا هذا الاسلوب اذا لم ياتنا ما يشبه هذا الظرف لا نستعمل هذا الاسلوب وهذا موجود في مفردات كلام السلف عموما الإمام أحمد رحمه الله لجا الى ما كان ينهى عنه في قضيه الفتنه بخلق القران, بخلق القرآن لجا الى ما كان ينهى عنه لجا رغما عنه من اجل ان يحمي امه فلا تكون كل التصرفات منهج لا المنهج هو الذي يكون خط مستقيم منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا وتند عنه بعض المناهج والاساليب هذا جواب اجمالي لا ما ودي أدخل في تفاصيل السؤال فإذا عرفت أيها السائل وغيرك أن مناهج السلف لا تعني أن كل مفردات أفعال السلف تدخل في المناهج وأن هناك تجاوزات اضطر لها العالم عرفنا أن المناهج هي عمل العموم لا أعمال العيان التي يقتضيها ظرف أو مكان أو زمان أو قضية عائلة شكر الله لفضيلة الشيخ ما قدم وأجعل ذلك في ميزان حسناته مع تحيات إخوانكم بوحدة الإنتاج الفني بالندوة العالمية للشباب الإسلامي الرياض شارع الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي صندوق البريد عشرة آلاف وثمانمائة وخمسة وأربعون الرياض أحد عشر ألفا وأربعمائة وثلاثة وأربعون هاتف واحد تطلب النسخة الأصلية من الندوة العالمية للشباب الإسلامي علما بأن ريع هذه الأشرطة لصالح المشروعات الخيرية والدعويه مع خالص تمنياتنا لكم بالعلم النافع والعمل الصالح.